الشيخ بطل يسال ابو يا بحر قيت ونادي اي علي عسيل حاروب وعمس هياتي الميه ها عالم ويل خيتير ويكفي العاصم خدارت دارت هذار يا منتش هذيب هنيك ساك عيوانك اوصير حتى اللحه ما او وي مصوب ولاي حال شعري حي عيوني هيا بوس يا فيقع الماء وي يصواب هو بيوم سيدا دماره فاك جراوي ان ذا تغافر يا حيدر وكشف الطاغيه اول قصيد كان فيل او زي يا بوسيه فقع ريل ما هو يصعب انت ها هو حيل تي والوني اللون مافر زين صوت اللي زيناديك انبح في من المحى والعيتاك عليك اقرضي بله عيت يا وا نديم ثاني الشفير. او صابوني يا ابو شبد حسين. احظموني يا ابو يبقى ضعات الشفير. او صابوني يا ابو شبد حسين. يا حاصل شفي وحامي يا وحوني والله لا الشفي او صعباني ابسا انشبت حسيا هو غيروني طفوهبسه همسوا وعد يعب عسل شايف الري يا حمايله لك ارنا ذكر انا عديتك يا بو يا وقف جلب الجمهور عجاب ماك سرق أرضك طير المكسور ام نسياقله ها عدي ورماتم طول يا حماي rekir madkur enadi atik yabu yawdu gamu ma jumur ajab ma ke zarqal bak qatir limakjur amne syaatil ha